كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ابن الجوزي يقول أتدري من الرجل أي من الفتى مش الزكر من الرجل لعنده معدن الرجولة والفتوة والمروء الرجل والله من إذا خلأ بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشاً إليه أصبح دي تلت مراحل يحب المحرم ممكن يحبه ما يقدرش عليه لا ده قدر عليه قدر عليه ممكن ينصرف لأي علة لا مش كده بس وتقلقل عطشاً إليه هيموت عشان الحتة اللي وصل لها دي نفسه يعملها هيموت أول ما يوصل للقصة دي يستحضر نظر الحق إليه هنا يتفاضل أهل الإيمان في, في هذه المسألة في اعتبار نظر الحق تبارك وتعالى إليه أولى الناس بهذا المثل صاحب المرأة في قصة أصحاب الغار أولى الناس بهذا حديث ابن عمر في الصحيحين وقصة أصحاب الغار التلاتة اللي انطبع عليهم الصخرة تنتم طبعا كلكم عارفين الحديث ده إن شاء الله حديث مشهور جدا يعني أشير إليه في القرآن أشير إلى حديث الغار ده في القرآن في سورة الكهف في قول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة هم دل أصحاب الرقيم أصحاب الغارة الثلاثة كما ورد في حديث النعمان بن بشير عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تلى هذه الآية قال أتدرون من أصحاب الرقيم قالوا لا يا رسول الله فقص عليهم قصة أصحاب الغار يبقى أشير إلى قصة أصحاب الغار في سورة الكافل الرقيم صاحب المرأة واحد من الثلاثة دول انطبقت الصخرة على الصخرة عليهم ربما يكون في الملايين الذين يسمعوننا واحد يكون لأول مرة في حياته يسمع الحديث فمع لش يعني يعطوني في أن أذكر لفظ الحديث سريعا الثلاثة كانوا ماشيين في الجبل وبعدين آه يعني آه سقط عليهم المطر فآواهم المبيت إلى غار دوروا على أي مكان يستخبوا فيه من المطر لحد ما تنتهي هذه الموجة المهم لما دخلهم الثلاثة فسقطت صخرة من على الجبل من من الصخر الذي يهبط من خشية الله طبعا أنا لما بذكر دايما الحديث أذكر حديثها بكثير من ألفاظه في كتب متفرقة وعن صحابة كثيرين يعني مش سياق البخير ومسلم بس يعني المهم صخرة من الصخرة الذي يهبط من خشية الله سقط على باب الغار بالمآس كأن واحد خاد مآس الباب وحط على الصخرة بحيث ما فيش باصيس نور وصخرة بقى ضخمة وهم تلاتة يحركوا فيها ما تحركتش قالك بس موتنا خلاص انقطع الخبر وعفى الأثر ما عادش حد يحس بيكم وإحنا كلنا إيه ميتين فما لنشحل بقى إلا بالله فكل واحد بيفتكر عمل عمل إيه عملا صالحا يدعو الله به لعل الله نفرج كربنا بدأ كل واحد يذكر عملا من مما عمله قال الأول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا الغبوق شراب اللبن بالليل والصبوح شراب اللبن بالصبح فده راعي غنم وما كانش بيش حد بيشرب قبل أبو أم أبدا ييجي آخر النهار يحلب يسئ أبوه أمه وعن يسئ أولاده ومراته في اليوم ده قال نقى بيه طلب الشجر يوما بيدور على مرعى للغنم وبتاع فضل ماشي ماشي ماشي ماشي كتير جدا على غير العادة فطبعا لما رجع رجع متأخر لان هيقعود بنفس المسافة لما رجع وجد والديه قد نام الولاد مستنين بقى اما يرجع بقى بالغنم عشان يحلب ويشربها عطشانين هو طبعا متعود ابو امه الاول فحلب الإناء جال أبو نامه أبو وقف جنب السرير وحط الإناء كده على كفه ووقف انتباه وولاده وكل ولد مسك القميص بتاعه والهدوم بتاعته وعملين يعياته تحت رجله وعايزين يشربوا لبن قلبه لم يرق ما فيش حد يشرب قبله أممي يعني ما فيش حد يشرب قبله أبي أمم أبدا كان ممكن صحيه ولهم خدوا شربه كارهة أن يوقظهما فيفسد علي عليهما نومهما ففضل وقف لحد ما برق الفجر وصحي لوحدهم ادى لهم اشربوا وعدين قال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة قليلا شفوا الضوء شوى العمل الصالح بيحرك الحجر الثاني. قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء بإعشاءها يعني وصل إلى درجة العشق وانت عارف العاشق ده أصم وأعمى وما عندهش عائل العاشق لا يرى إلا شيئاً واحداً فقط وهو من يحب أما الدنيا كلها ما تسويش عنده حاجة خالص فالرجل ده كده بنت عمه دي اللي بيموت فيها دي بحبها قوي يعني احتاجت إرشين رحت له ابن عمها بقى وهيصن لحمها وهيصطر عليها تلاءم علي قال لها أنا عايزة إرشين والله يخلي بيني وبيني نفسك إذا كنت عايز الفلوس مرضتش راحت تطلب إرشين من أي حد يكون محترم ولا بتاعه الكلام ده ما لقاتش برضه أما تجعل مين لابن عمها إدالها أعطاها ستين دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من ورأته قال تتق الله يا عبد الله ولا تفضل الخاتم إلا بحق قال فقمت عنها وهي أحب ناس إلي وتركت لها المال أهدب إيه ما بما يحب من المحرم وقدر عليه وهو متقلقل من زمان فما بالك وقد ظفر ثم تقول له كلمة واحدة بس اتق الله يوم واحد هذا داملوش دا ليس له نظير هذا ليس له نظير وأعطاها المال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفردت السخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج التالت مش هقوله بقى عشان ما نطولش المسألة دي لأننا عندي كلام كثير آخر سأقوله فده تقلق العطشا إليه ده أولى الناس بالإيه بهذا المثل الذي ذكره ابن الجوزي وفي مثل تاني حديث روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصحاحه ابن حبان والحاكم والحديث فيه مقال فيه نظر إسناده ضعيف لكن مثل يعني منه هنبه على إنه ضعيف لأن أكيد الناس أعين فيه برضو وفي نفس الوقت فيه نفس, نفس المثل حديث ابن عمر قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أسمعه مرة ولا مرتين حتى عد عشرين مرة الكلام ده عشرين مرة بس راوي الراوي عن ابن عمر سعد مولى طالحة ده مجهول حتى واحد حاتم الرازي قال لا أعرفه إلا بحديث واحد الحديث ده بس ومجهول يعني مش... المهم بي... كان الكفل رجلا من بني إسرائيل اسم الكفل ووقع في بعض الكتب أنه ذو كفل بس بشه هو ده النبي حتى, إذا حتى لو ثبت أنه ذو الكفل في الرواية ليس هو ذو الكفل النبي عليه السلام إنما واحد من بني إسرائيل كان الكفل رجلا في بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب إلا فعله عن ذنب إلا فعله نعم المهم امرأة جاءت تطلب منه مال اللهم ممكن أديك الدنانير وأن تخلي بينه وبين نفسك وفقت فلما قعد منها ما قعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقالها ما لك قالت له لا ولكنه شيء ما فعلته قط إنما دعاني إلى ذلك الحاجة قال أنت تقولين هذا وأنا أفعل هذا فقام عنها وترك لها المال ومات من ليلته فلما أصبح الناس وجدوا مكتوبا على باب داره إن الله قد غفر للكفل يبقى احنا عندنا بقى الهم بالمحرم وانفعال الجوارح لفعل المحرم ابن الجلس بقول بقى إذا الرجل استتمت رجولته الإنسان سواء كان رجلا أو كان امرأة لما بوري امرأة رجل يعني بمعنى المرأة الفتية خلاص مش الرجولة اللي بتاعتني وين دول المرأة الراجل المسترجلة تدخل في وسط الرجالة وتفرق وسع وسع وسع المعلمة وصلت الكلام ده لا ده هدي جرأة جرأة قبيحة لأن رأس مال المرأة حياؤها لكن الفتوة كما قلت لكم هي الصفة التي تحدثت عنها فإذا جال بخاطره هذا المعنى يصرفه عنه طيب افترض أنه جال بخاطره وحبس نفسه رجل نعم رجل بس إذا إدر يصرفه يبقى أكثر رجوله ما يدرش يصرفه يصون جوارحه عن الانفعال وإلا فكل حديث النفس مغفور ما لم يفعل المرء أو يتكلم أو يدعو إلى هذا المحر فهو يقول بابن الجوزي الرجل هو من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلق العطش إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحي من إجالة همه الهم اللي هو ده فيما يكره فذهب العطش يكون من أثر ذلك أن الله عز وجل يرضيه ويثيقه حلاوة الكف وحلاوة الطاع وبالمناسبة نبه برضو على حديث مشهور أو الناس بتقوله وهو حديث منكر لا يصح حديث قدسي النظرة سهم من سهام إبليس من تركها لأجلي أبدلته حلاوة يجدها في قلبه حديث مشهور بأن من كثير من الخطباء هذا حديث المنكر لا يصح ويطر الكلام والله سبحانه وتعالى اسال ان يغفر لي وان يغفر له وان يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير اليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ويطر الكلام